وويل لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ويبغونها هَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أرسلنا من رسول رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لهم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 لِقَوْمِهِ وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أَبْنَاءَكُمْ ويستحيون نساءكم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 فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ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 إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الظؤفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل مُغْنُونَ مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو اللَّهُ الله لهديناكم سواء عنالاينا اجزعنا وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم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 أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ نَّصْلُهَا ثابت وَفَرْعُهَا فِي السماء تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا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 رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصرني فإنك غفور رحيم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 وسكنتم فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَتَبَيَّنَ لكم كَيْفَ فعلنا وضربنا لَكُمُ الْأَمْثَالَ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 الناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد هو اله واحد وليذكر اولو الالباب